يا ربي يا مولاي تغفر ذنوبي وانت الملاذ الكل عبدل ا تجابك يا فردي يا علم كل الغيوبي ما خاب من وقف على جال بابك تدريب تقصيري تعرف عيوبك لا ينقطع يالله ا حبل رجابك تعبت ق و ل ا ل ن ف س الحين توبي ليا ا ن د م يغشى ساعات حسابك والهي من ذنب يجدد كروبي يا قلبي كيف الذنب يجدد مصابك ب س ب ا ب ذ ن ب ي ت ت في كل صبي يا ربنا رحمتك تسبق عذابك يا رحمن تغفر ذنوبي وانت الملاذي الكل عبد انتجابك يا